وقالوا لجلودهم لما شهدت ما لينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أيه ويشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنون الذي غننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من القاسرين فإن يصبروا فالنار مسوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرنا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 لهم فيها داع الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين